بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه السماء نفهم من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدينا ويشرك منا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وأنه كان يقول شفيه ما على الله شططا وأنا ظننا ما تقول الانس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظنوا الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوددناها ملئت حاسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن, فمن يستمع الآن يجب له شهابا وصبا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أمرا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 فلا يخاف بخسو ولا رقى، وأن من المسلمون ومن القاصعون فمن نسلم فولاء جذح وشدة، وأما القاصعون فكاموا لجهنم حطباء، وألا يحتقن على الطريق إلى الصينهما. من قدرات لنفسنا وفي وَمَن يُعْرِض عَنْ رَبِّهِ يَتْلُكُ عَذَابًا فَعَذَابٌ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا الله مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ يَدْعُوهُ و هو قل انني لن ادعي من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان, له فإن لهنا وجهنم مقاليد فيها ابدا حتى إذا من اضعف ناصرا واقل عبدا قل إن أدري قريب ما تعدون ان يجعل له ربي أمدا هالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من أَسْلُكُمْ إِنْ بَيْنَ يديه وَمِنْ خَلْفِهِ رطدا لِيَعْلَمَ أن قد